اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالم إنك عميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديد كتاب الله وخير لدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بلعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لم يسيس لا بلوق إزازي بلوق المرام من أدلة الأحكام للحافظ رحمد بن علي بن رحمة الله عليه نقول بإسنادنا إلى الإمام نقول وبالله التوفيق باب الإحرام وما يتعلق به عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عنه قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد متبق عليه ابن عمر رضي رصائق الهرد الشامبيت دفر ميه في غنبري خواص صلى الله عليه وسلم دانجي برز ذكر دوابا إهلال كذن لبيك اللهم لبيك إلا لم زيط يرا دست فيها ندكرت وعن خلاد بن شايفي رضي الله عن نبي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال رواه الخمسة وصعب التلفزي بن حبان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 ث لما ديني لاب علي هتب بيتي ديني ماهموش صوتي قدامك ليه ابدا ما كاتكثوين ك لو مشاي ولا ما مسامه خو منديل غير بقى قوات لبيك ولا قوتي غير قيامتي لبل سنه سنه يا إنسان شصيري هو، بس ديني قاعد لو دي دي رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم التشرد اللي هي اللي وقت وقت سال روت المذيب وحسن صلى الله عليه وسلم الكاتك وايد جداً، كاتقوا أخوي أو تجرد يعني شو ماشي وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل سئل عما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد إلا احد لا يجد نعلين فليلبس بل الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا تلبسوا ما ولا تلبسوا شيئا شيئا من الثياب مسوا الزعفران ولا الورس متفق عليه اللغو لمسلم عبد الله يقول عمر زي اخوي العبد الشامبي ده فرميه لاخوي الباوي كبيغنبي خواص صلى الله عليه وسلم بالسيال عما يلبس المحرم من الثياب اي اوكسي كواه حرام ده بس لا كانت في احرام ده اتسلبوا حد سلبوا عمره اتسلب المكان الكورشاك فقال لا يلبسوا ده قال جودي لا يلبسوا غيري وانا درستا او اردت جزنيات لا البس القميص قميص عندي الزداشه لا البس القميص ولا العمائم عمائم ديال العمامه يا. ولا السراويلات سروال اللي عندي زامي خارج ولا البرانس طبعا البرنصش عين الكاوشتيوا برنصو او مانك عادي او شاش سراويلات يعني سروال هم ارتج اخوان اللي بركيو دو كي بزمان دربي قدرتي شباك سرويل شوال وهمي سبعة كده لا بيه بكذا ولا الخفافة ولا خوفش إلا يكجن نبي ك إلا أحد لا يجدنا عليني إلا يكجن بيتني تين بيت فليلبس الخفين الخوفين لا لكنني بأخوف إذا برجع والي اقطعوا ما أصلحني الكعبين يعني صعب شو كده تبا شايف كأخوف يجمعه تبا شايف خوف كده داروا بس كيف النبي لا من الكعبين ولا تلبس شيئا من الثياب هيشته ديقوجات ده ما كان مستوز ذعفره يعني بوني للالوله الورث هون جادولها عبوره كذا باسي دكا قاموا له عبوره ليس على ذلك يعني اللي انا اللي تجابه هناك متفق على لفظ المسلم وانا عايز رضي الله تعالى عنها قالت كنت دوما عند جاره عايشه في رضي الله عنهما يعني عنهما عند اخويا بشي قلت انا ما عند قالت كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لي احرمي قبل ان يحرم ه ليركض عليه يعني درستها بيزاوي نير نير بيني بقول خدي إيش إيش يصير ليه؟ أقول نير ليه؟ هو بيجند خود دشوا دلتش قبل أن يحرم ولحلي قبل أن يطوف بالبيت بيزاوي طابيش بوني بخدي لا عشيره دا قال ما زعفران ولا شيئا من ارتياد ما تزعفران يعني ايش היא זה בי חוויתי שקטה, דואל מדבר, אוכל שמעה, קדושה, חולי קדושה, קדושה, חולי, במשוניה, קולי, אכלתי מדבר, בונדארה, בחרה במשונה, נריו, קדושה, פינו, חולי לא היו חולי חותי, שקבלו הפירוריה. אתה קונה נזלי, לישט? חלון קול? לא, פירש, אובאסי, פירש, שטח, שטח, שילם, נח, אבוס, שקט, זה פרגלי פיקו, פיקו, פיקו, פיקו. אתה بلى الهناي الاسم بوينو خدام اي بليز بلا خد ده غير الشمكي خدري نخش الاعراب والعاملاني تيجي الاعراب ناقي جا ثاني خلاص لما بورش تبي سؤاله، نو سؤاله ترا بيدر إله بس حتى عمل تعرف بتوعه، ما ماذيك ما أدك، نحن نسمع هالشيء ده منزين، رجعنا ترى ديك معطى ليه ولا إله بقول يعني ما أدري بس إذا لسه ولا حتى شيء ما سوي وضع طبعاً، الشمكك، كأبوه، نادي توش الشمكين لك أحرامي، ما يوجد زعفران ولا الورث نصه نصيه سنه برا بعده مشكله جميع. قبله وش قبله نبي تقدرين ليركز الكونتور طيب قبل أن يحرم بيشو لحرامي بس تبعه عز الله ليركز أو قوى لقبي تيجي امنا وايده بينه افرغنا بين كان انظر الى وبيضه مسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم معرب هو حديث إيه. قبل ان يطوف وعن عثمان بن عفان وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب رو مسلم طبعا امام عثمان يجدر زي اخوي هسه بيتم كبيغمه خاص صلى الله عليه وسلم فرميتي لا ينكح المحرم كذا هذه كلمات حرام بي نابي جم ما ربكه نابي جم ما ربكه ولا ينكح نابي ليش ما ربكه نلا ما أنا ولا يخطب، وخطبش نابي، لا نابي خلاص. نابي نابي دخوازي، نابي دخوازي مو في نلخاطشي، نلبوك يخاط. بلى. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه في قصة صيد عمار الوحشيم، ولا أبو قتادة الأنصاري كاتك راوي أو كان يحشي وهو غير محرم كلا كاتي حرام قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا محرمين هل منكم احد امره او اشار اليه بشيء ليركضون منهما ونقطع يعني يعني كانت يرمي بشبه هذا بأو كان يقود أو كان يخوي أو يحرامون هل يقلن قو بوا فما بكانوا هكذا تروزين بيشعر بيكي كجوا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 نبا با ملیم آبوا، زنی لغت توی ما مزگرد کش. اینها اما دو توانی بی خویت. بلن، اما یک لامه می کردی. یعنی شرایطی داریتن نهی یکیشی. این دسته احراز دنوتین پینس عادیان در وقت کم تلفات خم حالا کل رو بگوشن. بله. حالا کل رو بگوشن. اما آن توصیه ها دو توصیهی مادیه نه. هی ما هی نکیم. آه... كم. <تصفيق> <تصفيق> باشا. هل منكم أحد الأمر أو اشار إليه بشيء؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمي. اتفقوا عليه. طبعاً زيروا كلا وش هل هذي اللي على كذا شباب جاب دموما دمرت شكل ماذا وكذا. أيش فكلوا ما بقي من لحمي. اللي بو يولد بو خن بل بل ليه احرام بوي لا كان نبي، احرام نادي لا تواني تسبطني يا اخوي جدره اوه سرببري تما ادخل احرام بوي لما يجي بيجرجي بلان تاكا او كره هناك سربري ونية. لو يمكن ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون الله ان الله, الله عليه ان يكون لك ان يكون لك ان يكون الله وهو بالأبواء أو بيودعنا أو قال بيودعنا فردوا عليه وقال إن لم نرد عليك إلا أن نحرم لذلك هذا قاعد صعب كل الله شيء وحشي في وهو بالأبواء الأبواء ويانا بيودودو شنا عليه قلبي لم نعلم نرد عليك الا ان حرم لم يلم اي حرامات ناتوا يدوقين بلا قال لا حلال بن شجنك اذا كانت اي حرام ناديب متفق عليه <تصفيق> اي الله تعالى عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب بكل خمس الدواب يقتلن في الحل والحرم والحرم الغراب والحدأ والعقرب والفأر والكلب العقور متفق عليه. مش. طال عمرك لا عشان يطول صلى الله عليه وسلم. فمديته. بينزل لحيوانات الدواب كل. كل له لو جت ال... اه... بينزل ال... جت دوبش كومش كومالة دوبش كومش كومالة. قال رشوك لارا. بينزل أو بينزل ويجلس هاي الأكل وكل شيء كل شيء يعني. خلاصه. <تصفيق> بلى. يجلو أنا ال الأقارب. خلاصه. حدأ نازم زلكين يجيت أنا فلو ويكيف وما وكا مستوي وكانوا شغالين يقول العقرب زاني ما ندوب مشكى <تصفيق> اويا أوه يا مشكى دوبشكو مشكو مشكو ماله ذي مالي حد أمان ها حين أقولش حد أمان الدوبشكم قال راشو كل هذا. واضح؟ أوبي نزق وكريم. نعم. شان يعني سجها؟ بس. قال كل الشيطان. وعن أبي عباس رضي الله عنه عنما أن النبي صاد الله عليه وسلم احتجم عليه دان ابن عباس ذكر من رضي خالدي كاتي خمبي خي إذا أمريك اللي كانت يحرامه كارتر كلاشخ أسئيل اللي كانت يحرامه خيطان شو الشيء اللي رزنيت وعن وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتنادل على وجه .أنا مني أن بذل يحمل صلى الله عليه وسلم قبل أفضل أه. ساوم. ما جروتي أبدًا أسبيع ونيا. آه. هذا المساهمين هشوطوا. تمام ما تدري ما معناه؟ أو أو زاروا إنسان لبيسيد وشيد فيه. بس دلوقتي دلوقتي. أنا ديني هناك بيشوف لوكا. بس ده هو في دبكة. كميجي تاني توجد بيجون توجد بسيده فقال ما كنت ما جاء المأجج شهدا، فتوعني ما رجس قلت لا. قال فصوم ثلاثه أيام. سروش، طبعاً سروش كذا روجبة. تقول <تصفيق> أمريكا تقول <تصفيق> وامنذاني كروج قربان، صائم على سذوبي. قصد المباح بلام ابن صعب روح صد لها وجو ساعات كده مكة وحلل لي القتال دعائي حرام يتوه ليا وشخاص نبي با... أوهيه بمعتمد نقلبوهم كذا شوي دوم مستنيب تكلوا القمر روجي دوم جالكوا ما روجي دوم زاليو بسيم ووو حرام بتعجوي بقى كده إيش ما قربان ماذا قربان والله عندها عندها زني مكروه بس بقول حرام بقول قربان غيكه بس هو دا أولى فصوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين يعني شش بقليان تلك لكل مسكين نصف ساعة متفقون عليه أنا بيرى إذا رضي الله تعالى عنه أو أو ما ريت تقوله من جلس أنا رضي الله تعالى عنه قال لما بدع الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم كاتي ابو رجل قال خداي البردغالي فتحي مكه لمضي غنبلي صلى الله عليه وسلم ذكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس في صلى الله ملصا لما الله واتنع عليه يكدو يكد ثم قال يا ان الله حبس عن مكه الفيل خداي البردغالي لما كي فيل واخكا يا أبرا هو وجبوا للروايات ان الله حبس عن مكة القتل هو ده صحيحه قتل فيل أز هذا لتنصييف رودايا هاي نصييفك نقطة لنا دا دا دا لنا دا في قتل نقطة دون نقطة بعشر يعني يوون أبو بس أول دا يقال زمان هو ده صحيحه وعريشة هو ده بيعمر ايش إيش أسألتكه خابط البردقات حبس عنو قتل برو الى الساعه ذي هم في ليش خابط البردقات اسمي ندا كابيتان كابو رغال مستشاري وي بو تفضل استا علي زولده ابو رغال ابو رغال شي مستشاري ابراهيم او الرئيس ندا الري الري وي ري ما كيبو في شده بالله او زدينا ابو رغالو استا هل يك جاسوس بي انه ابو رغال يعني مستشاري بدين أنا، مستشاري صالمانة، وصلت عليها رسوله والمؤمنين، رسوله والمؤمن والمؤمنين، لا إخواني بالعكس في الرمل إخواني بروادلاني لساري تجسال الدارك، وإنها لم تحل لي كان قبلي، وأنو أنا بوكس على نبوة في زمن، وإنما أحلد لي ساعة منها، لو نجيك سعاد لروض كدر ساعة يعني أو تنساعتك هات لما كي نكس ساعة يعني اللي أعطتهم الزمن يعني جزء من الزمن جز يعني كدر ساعة جزء من الزمن أو ساعتي ك بخذ ده ليه بس لما ك أو دقيقة دور مدين زوريه خوب شورشيني بس قصدي أو ساعتي هموي لو دقيقة بركة تن حتى ودقيقة تأكله أو, أو ساعتي هموي تنساتك أو زبايا ما بيدروشوي، حاضر ما يدروشوي، أو مين اللي تنسى حاضرتك؟ يعني تنسى تك على اه بس سلاح، قتال، في فتح مكينة لم يعلَ وإنما أُعلَى اللي منها، إيه ساعة منها، خلها حزق لبها، أو إذا قبي الدنيا، هو حتى الجيش ده عندنا صار بيتو صار راجي بيتو يعني خوب تعرفين ساعة من بيتم. أذن الزمن إنما أُحِلَّ بِسَاعَةٍ مِنْ يعني ساعة خواب البرزقر حتى عقوبات أمكر إزني دام أو النص ساعة. أذن راجي كدوة ضيا ساعة يعني جزء جزء من الزمن. نك قصدي ساعة ساعة في السابيع ساعة الوقت كم والمراد من أيام الفتح؟ يوم الفتح. بارك الله فيك، وإنها لن تعل إلا بعدي. لذيش هذيديات حرمت غيها الى يديها تودار هذا هو على المخلص. أيشلونه؟ لذيش جباز قاعدة مدينة نبينا إبراهيم دعاه لكرت. كا بكري. فلا ينفروا ينظر موسى صيد ولا وقال انا بيصامك ما بيجي هو كتلنا قصد سيانا وانا قصد وشي هذه ها هو ولا يختل شوكها دار وتشتغل ولا يرقص لما دا <سؤال> سيدن ده لا تأ وكان يشتغل وكان دا كان فلان او لا من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 اي لون على يجقلوا بجربوا بواقعي لمديني لمدينه مرشين مكي تقدرين مكي اما دا مديني. دا دا دا مديني. بقلتين. يعني بقلتين مكي نينما دا مفونا كاين دالتا بزكرا غادي او ك صاحبينه كوداش فيدالو فلان ولا رقم يا وليتي دا بو رقمك ما موجود لو لو التليفون ديالو يكا فلان كيسول على دالتا كدي للمطارق والعلي نو دوك لو انا ندوز بجوجا والله رك سوينا ايوا مزناي لو قد لا يريد يفعل الشيء بس أمامنا خوشا لا بس يشيبوا إلا لو جتلوني صعبكين ما بعد ما تلفون شو ليه مفقودات ما كان ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين فقال العباس الا اذكر يا رسول الله فانا نجعله في بخير وبيوتنا كينا إذخر. إذخر أو إذخر يعني من غير رؤيه اذكر اذكر اذكر اذكر اذكر اذكر اذكر اذكر اذكر اذكر اذكر اذكر اذكر اذكر اذكر اذكر اذكر اذكر اذكر لغو كفرثان قال فرمي الله بن, بن الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ابراهيم عرم مكه ودعا الها ان بعثهم واني حرمت المدينة أنا بقسم قتالشتكى وإنني حرمتوا يعني يبي يغمر يقال هذا مدينة أو كردية دعاء له مدينة كده كحرام بشاف إبراهيم قلبه العبارة. العبارة يعني إن إبراهيم حرر مكة ودعيها يا نبينا إبراهيم دعاء له كحرام ودعاء المدينة كما حرم إبراهيم مكة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 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدية حرام ما بين عير إلى ثور للأخوات زامتين وسيا دو معنى تعليم ثلاث فالمية حرام أو بين أو كذا أو أو منطقي حرام يعني ل لفلان زه أتفضل لا تتشينو سما مصلى خشامه جبت واحدة ثورة أو كذا بيجي عروتي ده يعني عروبي دبي لبين يدوي او ذا بتلك حرم سبحانك اللهم بحمدك سبحان الله لا اله الا, إلا انت ناس ذاغبروك ونتوب إليك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين